الله الله الله الله الله الله عاوز الاستماعين مشيتنا وجينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من خلق الحمد لله من لما خلق الحمد لله هذا ما استماته وما فلق الحمد لله هذا مع صكته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 وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يتكون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوم مغفوا لكم قد الدلس لأتيكم حسنات فنزلنا مع قصص الأنبياء قصص أفضل, أفضل خلق الله سبحانه وتعالى حب خلق الله إلى الله أكثرهم عبادة وتقوى أعلم الناس بالله وأعلم الناس بمغاد الله حملت الرساله ونتذاكر قصة الأنبياء حتى نتعرف على القدوة الحقيقية والاسوه حتى نتعرف على استراع الحق والباطل ونعرف كيف يواجه أهل الحق أهل الباطل وكيف واجه أنبياء الله سبحانه وتعالى الباطل وأهله وزلنا مع قصة نبي الله عيسى سيدنا عيسى نبي من أولي العزم من الجسل سيدنا عيسى فيه اختلاف كبير حتى زماننا بال إلى قيام الساعة يعني قصة سيدنا عيسى قصة من الأهمية بمكان أقول أن أكثر أهل الأرض يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على عيسى أكثر أهل الأرض حتى هذا الزمان يكفرون بالقرآن ويحرفون الإنجيل ويدعون كذبا وهتانا على عيسى وكانت من أهم المواضيع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة التوحيد يعني موضوع وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الولد عن الله سبحانه وتعالى من الأهمية بمكان موضوع موضوع بسيط ولا موضوع سهل لا موضوع في غاية الأهمية عندنا سورة استمد سورة الإخلاص كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد هذه السورة التي لها مكانة عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن تلت المصحف يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى وما ضل من ضل في عيسى بن مريم الا لانه جهل صفات الله وأسمائه جهل عن الله لما لم يتعلم عن ربه لم يفهم صفات ربه فلم يفهم معاملة ربه فضل واضل في تفسير معاملة الله سبحانه وتعالى لخلقه توقفنا في قصة سوره ال عمران في قصة مريم ابنة عمران. وقولنا إحنا نحكي قصة عيسى من الأول منذ ولادة عيسى بل قبل ولادة عيسى منذ ولادة مريم. بداية قصة آل عمران ولماذا حق الله في كتابه الكريم قصة آل عمران وقصة ولادة مريم ثم قصة ولادة عيسى؟ يعني ليه الأمر ما جاش نفي مباشر أن عيسى ليس ابن من الأبناء الله وأن الله لا ولد له وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفّ أحد وكفى والله سبحانه وتعالى لا أصدق منه قيله ولا إيه أوفى إيه بعهده أحد من الله سبحانه وتعالى فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة آل عمران وقصة مغيرة جاء وفد نصارى ونفران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده كان في المدينة. وجاءوا عندما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين بعد الحديبيه نوع السلام بعث رسل فبعث رسول إلى نجران قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الأراضي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران رسول هذا الرسول يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سبحانه وتعالى وأنه جاء بنفس الرسالة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب والأصوات ويوسف برسالة التوحيد أنه لا إله إلا الله وكان في فحوى هذه الرسالة أن يسلموا وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه كتاب الله فبعث نجران بعث النصارى نجران وفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انهم كانوا ستين رجل ستين واحد فلما جاءوا المدينة تجادلوا مع اليهود ما دخل المدينة طبعا هم أهل كتاب واليهود أهل كتاب فتجادلوا مع اليهود فقالت النصارى اليهود لستم على شيء وقال اليهود النصارى لستم على شيء ثم ارادوا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوا ثيابهم ثياب السفل ولبسوا ثياب حلا وثياب محله بالذهب وارادوا ان يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا الناس جايين من نجران عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا اوراد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فراه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثياب الموسعه بالذهب فلم يسلم عليهم فمكثوا طويلاً قعدوا يوم مثلاً في وياه أنه يوم وليدة يحاول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد السلام عليهم أو لا يسلم على ما أذلهمش بالدخول عليه فقابلوا ابن عوف ابن عوف كان من التجار اللي كان بتروح وتيجي فقبله عبد الرحمان معوف وكانوا يعرفونه في التجارة فقالوا جئنا من نجران وقد اتانا خطاب صاحبك قالوا احنا جايين من بعيد وخطاب بتاعه جالنا فاحنا جايين نتفتر جايين نتبين وفي هذا الوقت كانوا يتجادلون مع اليهود كان كل ما يقابلوا يهودي يقعدوا ايه يتكلموا معه وكانوا يريدون أن ينشروا دينهم في هذه الزيارة البسيطة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي بن ابي طالب وكان يسمع الحوار مع ابن عوف فقال اخلعوا هذه الثياب قالوا انت يبسينك فخلعوا هذه الثياب ولبسوا ثيابهم ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فلما سئل قال كان معهم الشيطان قال لهم انا شفت الشيطان جاء ايه معهم وارادوا ان يستفسروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مريم ابنه عمران وفي عيسى ابن مريم فقال صلى الله عليه وسلم ليس عندي شيء فيه غير ما كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة مريم في مكة ما ستأتي معنا فنزلت آيات آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقصة الآيات قصة مولد مريم من الأول خالص قبل ما أكلمكم عن عيسى أكلمكم فين في الأول في مريم بل في عمران وآل عمران ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة يعني خلاص لو مش ستسلموا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نقعد نرفع دين وقول لعنة الله على الكافرين اللي فينا غلطان ربنا يلعنه يقسمه يقول ابن عباس ولو باهلوا لاستجاب لا الله يعني لو هم كانوا فعلا قبلوا هذه المباهله لقسمهم الله غير انهم فروا من المباهله فقال يا رسول الله بعد ايام من المداوله ننزل على حكمك ندفع الجزء يعني وابعث معنا أمين واحد يأخذ إليه الأموال في كل عام فقال ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح فكان أبو عبيدة هو أمين النبي صلى الله عليه وسلم على بال نصارى ناتران حقى الله سبحانه وتعالى قصة مريم وولاده مريم ثم خلوه مريم كيف كانت مريم تخلو بعبادة ربها وكيف أنها كانت تستهد في أن تذكر الله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليها الملائكة تبشرها قلنا مرة اللي فاتت نزلت الملائكه على مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والأخير ومن المقربين يقوله ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى قال اسمه المسيح عيسى بن مريم الملائكة نزلت على امراه بتبشرها وهي في عبادتها بأن الله يبشرها بأنه سيكون لها ولد معروف عند الجميع كيف تنجب المرأة الولد المرأة بتنجب الولد ازاي المرأة تزوجت فانجبت ولد مريم فجأة جاءها ملائكه تبشرها أن الله سيجعل لها ولد وكلمة المسيح دي لقب عيسى ده اسم ابن مريم ده نسب ولم يذكر أحد بلقبه واسمه ونسبه في كتاب الله إلا المسيح عيسى بن مريم ليه يعني لم, لم يقل الله صحيحه في كتاب الكريم الخليل إبراهيم صاحب العزم الخليل إبراهيم بن آذر الحبيب محمد بن عبد الله انما رسول النبي محمد وتكوا في الكتاب اسماعيل وتكوا في الكتاب ادريس وتكوا في الكتاب إبراهيم ليه المسيح عيسى ابن مريم ويذكر بها دائما المسيح عيسى ابن مريم ليه ولا شوف مصطفى فكر كده ليه الاسم علم المسيح هل ده اسم فاعل ولا مفعول مسح يعني لما واحد بيمسح حاجه يسمى ايه ماسح لما يمسح يبقى ممسوح فيقولوا هل كلمه لفظه المسيح ده اسم فاعل ولا مفعول يقولوا الذي مسح الارض سرقا وغربا في الدعوه الى الله او الذي هو ممسوح عليه بالبركه او الذي هو مسحه مسحت عنه خطاياه أقوال كثيرة في مسألة لماذا سمي المسيح عندنا آخر الزمان فتنة وبينهما تقارب اللي هي المسيح اللي الدجال الكذاب هذا المسيح الحق والآخر المسيح الكذاب اسمه الدجال دجال يعني واحد بيدجل يعني دجال يعني كذاب يقول ده الدجل ويتواجه صراع الحق والباطل بين المسيح الحق عيسى بن مريم وبين المسيح الدجال فيذوب الدجال أمام عيسى بن مريم في اخر الزمان يجي معانا يقول لك تتجسد ويتجسد الصراع بين آدم والشيطان وبين المسيح الحق والمسيح الدجال هذه بلاء الحياة هذا مهمة الإنسان في الحياة الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكه لتبشر مريم المرأة العابده التي وهبتها امها لله سبحانه وتعالى وقربتها قربانا لله سبحانه وتعالى وهي أرادت أن يكون لها ذكر فوضعتها انثى فسكر الله سبحانه وتعالى لها هذا وابتلاها الله سبحانه وتعالى هل ستنفذ هذا القربان ام لا فقربتها الى الله وتيكدها تعبد وتيكع مع الياقعين وقلنا المغلة الفنيت انتهينا عندما مع الياقعين ولماذا لم يكن مع الياقعات يقول ان هذا حكم الغالب ان كثير من اهل الوقوع يكونوا من الجزال فالحقت المراه الصالحة مريم بالعباد وفجأة وهي تعبد ربها جاءتها الملائكة تبشرها بالمسيح عيسى بن مير لماذا ذكر الله اسمه ولقبه ونسبه في جملة واحدة باسمه يقول لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفي أن يكون له ولد فنتبه إلى أمه واراد أن ينفي سبحانه وتعالى أنه إذا أعطى إنسان معجزة أن هذه المعجزة يعطيها الله أو آية هذه الآية التي يعجز البسل عن ان مثلها والتي هي مصدقة بصدق صاحب هذه الآية أن يكون هذا بسبب النسب. النصارى ضلوا في عيسى بن مريم لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا قدرة الله سبحانه وتعالى. لم يستطيعوا أن يفهموا صمدية الله سبحانه وتعالى. لم يستطيعوا أن يفهموا أسماء الله سبحانه وتعالى معنى اسمه الرحمن. فلما لم يفهموا اسمه الرحمن، اسمه القدير، اسمه الصمد، اسمه الخالق؟ اعتقدوا ان وجود هذه الايات دلاله على ان عيسى ابن الله فلذلك لا يقال عيسى الا يقال ابن ابن مريم اما يقول لك فلان جاء فلان واقول لك جاء فلان وأصمم ان انا اذكر مع هذا الذي اذكره وصف معين يقول لك ابن مريم هذا وصفه او هذا نسبه اقول مثلا جاء فلان مثلا الطبيب طب ليه مصمم من انا اقول للطبيب بيقول لك اصل في ناس دايما بتشكك فيه انه حصل على هذه الايه الشهاده فانا كل ما بذكر لازم ايه ااكد عليها ان سيدنا عيسى ربنا ذكروا وبينه اسمه المسيح عيسى بن مريم دي اول حاجه اسمه المسيح عيسى بن مريم يعني ايه بكلمه منه فكروا كده كلمه منه منه دي عائده على مين عائده على الله طيب كلمه منه يعني ايه بامر منه كلمة من عند الله إن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لما قالوا جم نين؟ قال لهم كمثل آدم إن الله يخلق الإنسان بغير أب كعيس ويخلق بغير أم كحواء ويخلق بغير أب ولا أم كآدم ويخلق بأب وأم كثائر البشر فالله على كل شيء قدير امره اذا اراد شيء يقول كن فيكون هذه كلمه كيف خلق عيسى خلق بأمر الله الله قال كن فكان وجيها يقولوا الواجهه فلان يقول عنده وجاهه قالوا احنا ممكن ان اعملهم مؤمنين وادخلهم في الدين الاسلامي اول يوم واخر اليوم والله احنا قعدنا معاهم و... و... وامننا بيهم ولكن في الاخر خالص ما حسناش ان هم كده ايه عندهم دين وقفوا اخيه لعلهم يرجعون شوف الحيلة ما عايز يخرج الناس من الدين يعمل ايه يدخل مجموعة من الناس جوه الدين باسم الدين يتكلفوا باسم الدين ليه مثلا واحد كافر او واحد من اهل الكتاب يسبه في إسالة النبي صلى الله عليه وسلم ده بالنسبه لك هترد وتقول يا عم هو اصلا مش مؤمن بالقران مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يكفر اصلا بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقران لكن لما يكون واحد من بني جلدتك يتكلم بهذا الكلام بيكون أكثر ايه تاثير فريكة من حيل اليهود والنصارى على الإسلام اشتاقوا يقولوا وجه النهار يعني وجه النهار يعني أول النهار الوجه المطلع الوجه الجميل اللي به يعرف الانسان هو علامات فيه يعرف في الانسان فلان وجيه يقول صاحب مكانه صاحب رفعه فلان وجيه يقول صاحب قوه وجيها في الدنيا اذا وسيدنا عيسى كان وجيه في الدنيا اه كان وجيه في الدنيا جدا يقول صاحب جمال او صاحب قوه والابلغ انه صاحب مكانه كان له قيمه عند قومه وديهن في الدنيا بس لا في الاخره طب انت هتبقى وجيه في الاخره ازاي يا عم الشيخ عبد الرحمن ازاي تبقى وجيه في الاخره ازاي يكون لك مكانه في الاخره ها بالعمل الصالح سيدنا عيسى يا جماعه له وجهة في الأخير نعم ده هو من أولى العزم من الرسل على قله السنوات التي عاش فيها في بني إسرائيل وده يقول لك الدير كان عنده عزيمة وده يرجع معنى من معاني المسيح الذي مسح الأرض شركا وغربا في الدعوة إلى الله أنه كان دائم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر دائم النصح لله دائم العباده واقامه امر الله لا يتاخر عن امر الله مطلقا كله وجيها في الدنيا والاخره قال سبحانه وتعالى ومن المقربين من المقربين الذي له مكانه قريبه من الله طيب ازاي تبقى من المقربين في عمل من اعمال واضح كده ايه واضحه كده أولئك المقربون السابقون السابقون يبقى الساده المقربين انك تبقى بتسابق بتسابق في الطاعات انك تبقى على الطاعات اولا باول هتبقى هنا من المقربين هذه صفات لعيسى ابن مريم عليه السلام عيسى ابن مريم مسيح وجيها في الدنيا والاخره من المقربين وبعدين ويكلم الناس هو في نبي يا جماعه ما بيكلمش الناس <تصفيق> يعني هو في نبي لم يكلم ناس ويكلم الناس هنا فين هنا فين التزكيه هنا يكلم الناس في المهد انه هيبدا رسالته وهو فين في المهد وهذه لم تكن لنبي قبل عيسى ابن مريم ان سيدنا عيسى ولد يكلم الناس أول ما ولد هيجي معنا حالا ازاي هواجه بيه الناس ازاي فإذا به يتكلم يدعو إلى الله إذا به يكلم الناس عن معاني الدين تتخيل مثل عيسى مش بس نفع عن أمه لا لا ده انطلق في الدعوة إلى الله بيكلمه عن الصلاة وهو طفل رضيع بيكلم بني إسرائيل عن الصلاة وهو طفل رضيع ويكلم الناس في المهدي وكهلة يقولوا كهلة يعني بعدما مرت مرحلة الشباب يقولوا بعد الأربعين بيتسمى رجل إيه كهله وتسمى المرأة شهلة فكان عيسى بن مريم أو ذكر الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بأنه يكلم الناس في المهدي وكهلة طيب سيدنا معها عيسى الوفع شبابا وفي ذلك دليل أنه سيعود وسينزل عيسى بن مريم يكلم الناس في المهدي وكهلة ينزل ليكلم الناس مرة أخرى كهلة قال تعالى ومن الصالحين مش عايق فأول ومن الصالحين مش كل رجل بيعمل اعمال صالحه من الصالحين لما يتقال من الصالحين هو رجل من الصالحين ارحمنا برحمتك في عبادك الصالحين الله سبحانه وتعالى وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يدخلنهم في الصالحين كلمة من الصالحين يعني من الناس الذين الاعمال الصالحه ملازمه هي علم عليهم ان حياته في الصلاح ومن الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الله سبحانه وتعالى يبشر ينزل الملائكة على مريم ابنة عمران يبشرها بأنه سيكون لها ولد اسمه المسيح أي بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين فتعجبت المراه وقالت رب انا يكون لي ولد خد بالك ان ميلي كان يبشرها الملائكه ما قالتش الملائكه ايه ان يكون لي ولد انما قالت ايه رب انك تعلم ان لك رب عند الازمات تلجا اليه ما تنشغلش بالبلوى عن المبتلي لا تنشغل بالنعمه عن المنعم تاني. لا تنشغل بالبلوى عن المبتلي ابتلاك لتعود اليه سواء هذه البلوى خير أو شر اياك أن تنشغل بالنعمه عن المنعم اعطاك مالا اعطاك صحه اعطاك قوه اعطاك عملا اعطاك صحبة لا تنشغل بالنعمه عن المنعم ولا تنشغل بالبلوى الذي ابتلاك بها عن تحقيق مراده من هذه البلوى المرأة لما جاءتها الملائكة قالت رب ما رجل الملائكة ازاي انما توجهت بكليتها الى ربها وقالت رب انا يكون لي ولد يقول لماذا لم تقل انا يكون لي غلام يقول ان ذلك في عرض ذلك دليل على انها تسلد ولادة طبيعية جدا وان عيسى سيكون مولود في غاية الطبيعية هيتولد ولادة عادية ولم يمسسني بشك وهذه الأسباب الطبيعية يقولوا هنا لم يمسسني معناها إيه الجماع هنا المسل معناها إيه الجماع و... وفي حمل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حمل على نفس المعنى اللي هو لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخرط من حديث خيروا له من المسل مضاءه لا تحل له، وده ما نشبع لقوة ان احنا يجوز صفحة النساء ولا ما يجوزش صفحة النساء <تصفيق> لان هو اصلا قال انا لا اصافح النساء وليس احد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكثر عفة ولا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال انا لا اصافح النساء صحيح واضح صريح مش محتاج بقى نجيب نص ونستنبط منه هو قال كده ومن عيشة قالت ما مستت يده النبي صلى الله عليه وسلم يد يده مرأة قرر أعرف أنه أبقى أنا أستنبت طب وانا عندي ناص بطريحة واضحة أنا لأ صافح ان انت فعله وقوله شازن باقي يقول لك ايه اوعى تعمل كده يعني ايه اه اوعى تعمل كده يا مصطفى <تصفيق> يقول لك هاتلي دليل على ان الحشيش حاجه تقول له اياك يقول لك ما جابش الحشيش يعني انت عايز ايه لا تشرب حشيش يا فلان <تصفيق> يعني, يعني, يعني ان انت مش فاهم <تصفيق> ان كل حد عايز عشان يقتنع بمجملات الشجع عايز ايه التفصيل بتاعها في زماني على شكله على هيئته على صورته على اسمه والا تبقى لسه الدنيا فيها واسعه قالت ربي انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اي كان الاجابة كان ازاي جماعه هي لما تعجبت جاءها الرد رد في غاية القوة ان انت احيانا تبقى انت متحجب هتيمش ازاي هتتعمل ازاي منين ما هو عقل البشر دائما يقيس على ما يراه دائما تلاقي ايه عنده وحاجات بيقيس عليها هو مش قادر يستوعب اكثر من ذلك ده كان الاطفال بيقيسوا الجمادات على الايه على المخلوقات ان, ان, هو, ان هو عنده في جزء في دماغه مبني على ذلك فهي الطبيعي ان الرجل يجامع امراه هيت الولد فكيف ياتي ولد ولم يمسسني بصل قال كذلك الله يخلق ما يشاء في ذكريه قال يفعل ما يشاء قل لماذا قال هنا يخلق ما يشاء وهناك قال ايه يفعل ما يشاء يقول لك إن, إن خلق الولد من أم عاقر وأب كريم في السن وإن كان شيئا مستحيلا على قدرات البشر شيئا صعب لكنه محتمل أما الخلق على غير مثال سابق إبداع إن الله اسمه بديع السماوات أو صفاته بديع السماوات والأيض. إن الله خالق كل شيء زي التربة تحولت الى نبتة زي البذرة اصبحت شجرة هذا خلق الله زي الماء اصبح يشجي بهذه القوة يقتلع خرسانات زي هذه الحيتان وهذه الاسماك وضعت في هذا الماء زي هذه الاعماق حفظت في هذه الارض ثم امتلأت ماء هذا خلق الله كيف وضعت هذه الصخور فوق بعضها البعض حتى أصبحت هذا الجبل كمبل دوزك ممكن يعمل جبل طب كمبل دوزك ممكن يكسر جبل أنا الجبل لا يقضي عليها أحد هذا خلق الله لا يخلق انه خلق على غير مثال سابق يقول يخلق من عدم الا الانسان يا مخلوق هل يجوز للمخلوق ان يعبد ركز ذا مع كلمة يخلق ديت وخلينا نقف عندها شويه اذا كان عيسى ابن مريم مخلوق فهل المخلوق ان يعبد هو انه مخلوق فانه سيموت اذن له اول واخر اذن هو حادث بعد ان لم يكن فكيف يكون اله قال كذلك الله يخلق ما يساء اللي بيقولوا ان عيسى اله في هذا الزمان الذي لم يوجد فيه عيسى بعد من كان اله الكون الله سبحانه وتعالى لا اله إلا هو قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون كان الرد كذلك الله الله يخلق ما يشاء الله يقضي ما يشاء الله يريد ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يقدر على كل شيء الله على كل شيء قدير منين مفيش منين ازاي مفيش ازاي اسبابها ايه بدون اسباب كذلك الله زوجة عمران ارادت ان يكون لها ذكر ليه يتقربه الى الله زوجها مات فاصبحت في حاجة الى ذكر لها بنتان واحده زوجه زكريا كبرت في السن وطعنت ولم يولد لها والثانيه مريم عاكفه عابده زاهده في المعابد ان المراه ارادت ان يكون لها ذكر لتهبوا وتقويه الى الله فالبنتين واحده كبرت في السن وطعنت في السن ولم تنجب والاخرى عابده زاهده غير ان الله سبحانه وتعالى شكور كريم حانا ربنا بيبتليك انك تزيب حاجة انك تتجوك حاجة ليرى الله من قلبك التوكل عليه ليرى الله من قلبك حسن الاستسلام له انك تستسلم لله عرف لما ربنا قال لي ام موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب انت لو خاف على ابنك تجمي في البحر. يعني انا خاف على ابنه حطه في حضني هجبيه، هحطه في العباءة خبيه، هحطه في أي حدة وما حد يشافه أنه حاجة. ان شاء الله حطه في صندوق وأحفظ الصندوق عشان ما حدش يعرف. لكن أخاف على ابنه تجمي في البحر. هذا كان اختبار اليقين. هذا كان اختبار الثقة في أمر الله. اختبار الاستسلام لامر الله الذي يعجز العقل في معرفة الحكمة من هذا القول ومن هذه هذا الأمر شك يقول إيمانه من بالغيب انك انت بتنصاع بتنقاد، بتخضع بتطيكع لامر الله وربما احيانا لا تدرك الحكمة الصحابة لما قلوا انهم لا الخمر كانوا عزين الخمر بتعمل إيه؟ كانوا عارفين يا صاحبي يعني كانوا عارفين بقى ان الخمر بتعمل مش عارف تلايف في الكبد وبتزود مش عارف انزاماته كانوا لهم علاقة بالقصه دي خلاص؟ كانوا واثقين في امر الله ربنا نهاهم عن الخمر فانتهوا احيانا يذكر الله سبحانه وتعالى الله الحكيم الله لا يأمر الا بحكمة ولا يأمر الا بعلم ولا يأمر الا برحمة ولا يسرع سجع إلا وفيه خير للناس لكن أحيانا عقل الإنسان لا يدرك فيكون الابتلاء الاستسلام أحيانا الله يذكر لك الحكمة من هذا الحكم والعل من هذا التشريع وأحيانا الله لا يذكر لك لا حكمة ولا علة فيجتهد بقى كثير, كثير من العلماء على إيه على إخراج الحكمة والعلة في الآخر نحن عبيد انك تستسلم لأمر سيدك الله سكر لهذه المراه التي أرادت ان تقرب قربانا إلى الله فجعل لها ذكر. زوجة عمران هيبقى ابن بنتها نبي وابن بنتها الثانيه برضه نبي والاثنين يولدوا بمعجزات وآيات لما صدقت المرأة ولما استسلمت المرأة ولما صدقت معهدة الله عليه اعطاها الله سبحانه وتعالى فوق ما تتخيل معجزة يتحدث عنها البشر إلى قيام الساعة إذا وحدها تولد طب الناس كلها بتولد لا لا ولها غريبة مريم أخذت هذا هذه البشرى من الملائكة ومضت ولا نعلم كم مضت من هذه الايام حتى جاء موعد تنفيذ هذه البشره يبقى هي كتعرف الاول وده قول من اقوال اختاروا مجموعه من المفسرين ان البشره جاءت اولا ثم جاء الامر بالتنفيذ ثم ذكرت الآيات عيسى بقى تخطط الآيات قصة الامر بالتنفيذ لتذكر الله, يذكر الله سبحانه وتعالى اي اي ويعلمه الكتابة والحكمة والتواتر الجيل وتنتقل الآيات الحديث عن عيسى لكن لو ناخذ السياق الزمني نعود إلى سورة مريم لنقف مع ميلاد عيسى ابن مريم الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة مريم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مجموعة من الأنبياء قال أذكر واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب موسى وقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال واذكر في الكتاب مريم سورة مريم يا جماعة نزلت في مكة اغرف أو ملابسات نزول سورة مريم تعذيب وإزاء شديد جدا أسلم كبار أصحاب نوع السلام فنزل عليهم العذاب صبا صبا لكبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبسة فيها مين؟ فيها رجل نصراني وفيها يحكمها النصارى فكان لابد من تحصيل المجتمع المهاجر ليعرف عقيدة التوحيد فنزلت آيات سورة مريم لتعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصة عيسى بن مريم فذكر فيها تفصيل ميلاد عيسى بن مريم وذكر فيها لحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق وذكر فيها مجموعة من الأنبياء حتى يتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وحتى يستطيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروا لا إن صار أهل فيخبروهم بأسياء لا يعلمها إلا نبي مرسل أنا عارف من إدريس العرب لا تعرف من هو هل هنعرفوا من إبراهيم وموسى هنعرفوا من قصة مريم وهم في هذه القبيلة البعيدة التي ليس فيها يهود ولا نصارى إلا بقايا قليلة فنزلت سورة مريم لتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على قصة عيسى ابن مريم وأحنا ماقالفاتك قلنا على التسمية. قال تعالى وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. من أهل مريم؟ آل عمران. يبقى المغامرة عملت ايه؟ اتخذت انتبذت. يقول لك نبز؟ القه دون اهتمام. فلان انتبذ كذا يعني ايه خلط كذا على كذا ببساطة طرحه انتبذت من اهلها يقولوا انها اختلت بنفسها غير ابيها لطبيعتها كانت هيينة عند نفسها كانت متواضعة دون ان تواعي انها مرأه ضعيفه كلامه عندها سهل ما عادش بقى انا لازم اكل في الحته الفنيه واصرف في الحته الفرانيه واقعد مع فلان ولازم ما ينفعش سهله عايز اعبد ربنا سابت الناس واهلها وانطلقت تعبد الله سبحانه وتعالى في مكان بعيد مكانا سرقيا يعني مكان في الشرق في فرق المكان الذي كانت تعبد فيه قال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا انا عايز اقول لك ان بس النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل ليخبره بهذا هو ايه اللي ده مهم اقول لك هيوم كده ايه اللي ده مهم انه ينزل الله عظيم لا يتكلم الا بعظيم انه ينزل جبريل أبين السماء على النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر التسعية صلي صوم ده مفهوم انه ينزل بأوامر التسعية في الأسرة في الجهاد في السياسة في القضاء ده مفهوم انه ينزل بقضايا العقيدة ده مفهوم لكن لماذا ينزل جبريل بأخبار عن مريم ابنة عمران هذه الافعال يقينا مهمه هذا المشهد لم يمر عبر الزمان ان واحد ترك كل ما حوله وانطلق يعبد ربه ممكن تكون بالنسبه للناس ديت ايه مساله سهله لكنها عند الله لها ثمن ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال فاتخذت من دونهم حجابا السيدة استخفت عملت في خفاء ذهبت في خفاء لا يراها احد الاخلاص اخلاص يا جماعة مش اللي بيصلي و وبتصور وهو بيصلي انا مش بقول لك إن ادركوا ان البعض همه على الدعوة لكن علينا ان نجاهد انفسنا في اخفاء الاعمال نجتهد تجتهد في اخفاء اعمالك ان كل عمل تحاول زاهد انك انت تخفيه يعني إن العمل اللي بقى قدام الناس حظ النفس فيه بيعلو المراه طاقه اهلها وذهبت الى مشك الارض واتخذت حجابا حجابا يا جماعه حجابا يا اهل الحياء حجابا يا النساء المسلمات حجابا المراه اتخذت حجابا مع انها في مكان لا يراها له فيه احد مع انها ذاهبه لتعبد الله حياء الذي اصبح في هذه أو في هذا الزمان عمله نادره الحياء خلق الإسلام لكل خلق دين لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء مرى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء قال له يا أخي ما تفتحش كده بلاش الحياء الزياد ده فقال دعه فإن الحياء كله خير المرأة عندها حياء هنشوف بالوقت الحياء ازاي حياء مريم وهي بتكلم ملك من الملائكة بتكلم امين السماء ولا, أكل ولا اكلمك على امين السماء وحيائه جبريل كان لا ينزل في مكان فيه سورة مش فيه امرأة <تصفيق> لما ارادت خديجه ان تختبر الوحي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف هل هو ملك ام شيطان فقط اظهرت بعضا من جسدها فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دين ان احنا نعلم اولادنا يستحي يستحي ان يقول كلمة حرام كلمه غلط ان البنت تستحي تستحي انها تتكلم في اي حاجة او انها تسمع اي حاجة او انها ترى اي حاجة تستحي حياء الموضوع مش بيتحسب فقط يعني هو حرام انا مش بكلمك في حاله حرام الان الحياء قيمة من اعلى قيم الشرع انك تستحي في معاملاتك كلها ان في حاجات حلها فقط الحاء خلق المراه مريم بنت عمران راحت تعبد ربنا اخذت مكان بعيد ومع ذلك وضعت ايه حجاب وساتر عشان ما حدش ايه لو هيمر في هذا المكان البعيد قدرا لا يراها احد هي بقى بتعمل ايه يعني بتصلي فاتخذت من دونهم حجابا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مريم ابنة عمران معجزة وآية عيسى بن مريم فتمثل لها أمين السماء جبريل المطاع ثم أمين الأمين صاحب القوة جاء جبريل في صورة بشر جاءها جاءها في صورة رجل وهل تتمثل الملائكه يعني ينفع ملك يبقى في صورة بني ادم اه ممكن ملك يبقى في صورة بني ادم اخذ منها بعض اهل العلم جواد التمثيل ان واحد يمثل لحاجه تعليميه مثلا بس طبعا مش يمثل اللي هو المسلسلات بتاعتنا الافلام اللي فيها اللي انتو عارفين الفساد ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وانتهاك لكل الاخلاق الموجوده انا مش هقول لكم حتى الاسلاميه الاسلاميه منها والبشريه حتى <تصفيق> <تصفيق> ولا حياء ولا حول ولا قوه الا بالله فتمثل لها بشرا سويه بشرا سويه يعني بشرا ايه كامل الخلقه استوي ستة مستخفية في الحساب وفجأة وجدت بشرا سوية دخل عليها ازاي عايز مكانها ازاي عايز منها ايه يا طيعة تكلمه يا طيعة تعمل ايه وانظروا الى هذه الايات التي توضح هذا اللقاء السريع جدا كلمات واضحات جدا بين جبريل أمين السماء وبين مريم ابنة عمران العزراء قالت إني أعوذ بالرحمن أول كلمة لدها المرة إيه أعوذ بالرحمن الان المره لما ابتدوا الرجال شاف اقول ايه توك مع مع تاكسي امبارح فبيقول لي البنات بتعاكس الرجاله في الشارع تاكسي بيقول لي يعني عندها 14 سنه وهي اللي بتعاكس الشباب الحقيقه يا شباب المرأة قالت اني اعوذ بالرحمن منك قالت اعوذ بالله اعوذ بالرحمن ولتعاذة برحمة الله ولتعاذة بعزة الله هي اتعاذة بالله اعوذ بالرحمن منك بدلوا اني اعوذ بالرحمن منك إنك تلجأ إلى الله في المواقف الصعبة إنك تحتمي بالله في المواقف الصعبة. إن كل ما يجي عندك مشكلة مش عارف تحلها فين إلجأ إلى الله إدعي ربنا قول يا رب أعوذ بك ألجأ إليك أحتمي بك ألوذ بك ليس لي سواك أعوذ بالرحمن منك حاضر. لما لبس اعوذ بالله العزيز لما لبس اعوذ بالله الجبار اعوذ بالله القهار يقول اسم الله الرحمن فيه صفتين فيه فعل الرحمه وفيه جلال الله شكرا في سورة الرحمن ربنا في الاخ يسلم وليه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام يقول ذي الجلال والاكرام هو الرحمن يعني لو هنتكلم على ذي الجلال هنتكلم أنا أنا أتكلم على العزيز على القوي صاحب الجلال لو على عن الإكرام أنا أتكلم على الكريم لو هنتكلم على الجلال والإكرام في إثم واحد فهو الرحمن أن المرأة تقول يا رب ارحمني وأنت يا رب صاحب القوة الحمد لله كيف وصلاتا وسلاما على عباده الذين استطاع قالت المرأة مريم بنات عمران إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت طقية استعذت بالرحمن يرحمه الله سبحانه وتعالى وهو يقضي على منع كل الأذى عنها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت طقية إن كنت طقية يعني إن كنت تخاف الله بعض السعوديات يقول لك إن كنت لقيت في واحد غدال اسمه تقيه فتقول له أكون تقيه <تصفيق> كلام يعني في غاية السفة إن كنت تقيه يعني إن كنت تخاف من الله سبحانه وتعالى استعذت بالله سبحانه وتعالى فقال رد عليها هذا البشري الذي هو حقيقة ملك ربنا سبحانه قال فأرسلنا إليها هو حنا يقول لك روحنا كتابنا رسالنا رسولنا بيتنا بيت الله يقول لك الحاجة إذا نسبت إلى الله فإنها تشرف وتعظم وتعز إن لما الله سبحانه وتعالى يصف جبريل بأنه روحنا هذا فيه تعظيم تشريف لقيمة هذا الملك نؤمن بالملائكة وأن أعظمهم وأشرفهم جبريل ملائكة مخلوقات من نور يعبدون الله ولا يعصون الله ما امرهم وعد الملائكه عدد كثيرة جدا يعني عدد البشر عدد الملائكة أكبر من عدد البشر كل بشر له فقط ملكان كل واحد من البشر له إيه ملكان فالملائكة عددها غفيرة هذا في الأرض أما في السماء فأعداد أكبر وأكبر نوع السلام يقول ما من موضع أربع عصابع في السماء إلا وفيه ملك يعني كل أربع عصابع فيه ملك وتتفاوت أحجام الملائكة في ملك زي جبريل يسد السماء يعني لما ينزل ما فيه حاجة تشوفها في السماء له هيئة عظيمة له ستمائة جناح جبريل تمثل في سورة بشر رأته مريم ابنة عمران فاستعادت بالله فإذا بهذا البشري يكلمها فيقول إنما أنا رسول كلام في غاية الدقة جئت لمهمة أنا رسول عرف نفسه بأنه إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا مهمتي أن أهب لك غلاما ذكيا فقالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشل ولم أكو بغية سلطين الطبيعيتين التي يراها الناس ويعرفونها في إنجاب الغلام إما أن تكون المرأة بغي وإما أن تكون المرأة متزوجة فقالت أن يكون كيف يكون ذلك قال كذلك قال ربك فقد قال الله أراد الله ذلك وقضى الله ذلك وقدر الله ذلك وعليك أن تستثمي لأمر الله هذه منحة لكن كيف ستواجه مريم قومها؟ كيف ستواجه مريم هؤلاء بني إسرائيل الذين يفترون على الله الكذب ويكذبون على الأنبياء وقد انتبتت من اهلها مكانا سلقية ثم جاءت فجأة وهي في بطنها أو في أحسائها ولد تلومي قالت أنا يكون قال الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك شوف الحوال ودقه الحوال وحسم الحوال اعوذ بالرحمن انا رسول عندي مهمه اهب لك غلاما زكيا يقول لك كلمه من الذكيا من الذكاء مذكى مطهر وفي في ذلك دلاله على طهر الملك وطهر مريم وطهر الحوار لا أعطيك ولد مطهر زكية المرأة سألت منين إزاي وهكذا دائما الإنسان عندما يأتيه امر الله وهو لا يعرف الأسباب يقول له يقول له ربنا ربنا يشفيك يقول بس تصليه هم ما اكتفوش علاج يا عم نتاك ادعي العلاج عشان يشفيك انا بقولك ادعي ربنا ربنا يشفيك ومش قادر يتخيل ازاي بدون اسباب فجاء غد الملك واضح في غاية الوضوح هو علي يهين كل شيء على الله يثير وكل خلقه اليه فقير الله لا يحتاج الى شيء وكل شيء يحتاج الى الله الحنم بتبقى عايز مشكلة تتحل فتدعي ربنا حلها وقعد تفكر تتحل ازاي يا وتوكل الله وكفى بالله وكيلا ضل من ضل في الاعتقاد في عيسى ابن مريم انه ابن الله بأنهم لا يعرفون من هو الله يعني هم تخيلوا كده ان دي بقى حاجة فوق الطاقه لا يعلمون أن كل الأنبياء وزيات لهم مثل هذه الآيات لا يعلمون أن قدرة الله أعظم ما يتخيله البشر وأن رحمة الله تتخطى الأجيال يعني شوف زوجة عمران لما دعت وأرادت أن تقرب كوبانها يكون لها ولد ذكر كيف أخلف الله عليها في أحفادها بعد عد جيل وكيف سكر الله سبحانه وتعالى صنيعها حتى ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقصتها حتى نقعد نجلس نحن بعد سنين طويلة نتذاكر نفس القصة ونفس المجا الله شكور الله رحيم الله صمد لا ولد له النبي عليه الصلاة يقول إن أحدكم يجمع, يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يأتيه الملك فينفخ فيه من روحه من روح الله ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد هذه المرة جاءها الملك ينفخ فيها ايضا قال الله سبحانه وتعالى ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا جاءها الملك وأخبرها أنه ملك لينفخ فيها ولا زوج لها ولا أب لهذا الغلام فإن الله خلقه من غير أب وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا حدود لها بنوا إسرائيل جماعه في عهد عيسى بن مريم كانوا متفوقين في في الطب كانوا يعتقدون أنهم يقدرون على جسد الإنسان كانوا يعتقدون أنهم يفهمون كل شيء في جسد الإنسان فرض الله أن يعلمهم أنه يقدر على كل شيء اسم الله القدير اسم الله الخالق أن الزاغ مع النور اتخلق من الظلام وإزاي الظلام أصبح نور إزاي الليل والنهار بيتعاقبوا فينا إزاي الأشياء بتتحول من صورة إلى أخرى من الذي خلق الأشياء على خصائتها إنه الله الخلاق إنه الله الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما إنه الله القدير الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن ايه آية للناس ورحمة منا إن الله سيجعل عيسى بن مريم هذا الذي تخافين أن تواجه به الناس الآن لصعوبة الموقف سيكون آية وسيكون رحمة وكان أمرا مقضية خلص انتهى جاءها الملك ليخبرها أنه جاءها ليهب لها غلاما ذكيا حملت المرأة بأمر الله سبحانه وتعالى ونفخ الملك فيها كما ينفخ جنود الله سبحانه وتعالى وتنفخ الملائكة في أرحام النساء هذه الروح التي لو اجتمع أهل الأرض على أن يعرفوا كل هذه الروح لم يعرفوها ويسألونك عن الروح حد يعرف يفسروا لي كده واحد حي واعد يتكلم وواعد على الكرسي والناس راحا جايه وفجأة خرج منه شيء اسمه روح فقوله مات قوله راح فين عينيه سليمة عينيه سليمة قلبه سليمة مخه سليمة يعني ما حصلوش التهاب لا يعني ما حصلش احتراق في الجمجمه لا ايديه سليمة اه رجله سليمة اه وما المثل خرجت منه الروح اللي هي ايه الله اعلم في لحظات خرج منه شيء هو كما هو اصبح جثه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر الى كده تعطلت ليه لان الله امل ان تنزع منه الروح وما هي الروح كل روح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا إنسان لا يكتشف ولا يستطيع أن يعرف روحه ثم هو يتطاول ويتكبر ويتقول على الله ثم هو يكذب على ربه ثم هو يدعي أنه لا يفهم أمر ربه يقول لك مفيش حاجة اسمها إله يا عم إذا كنت دين دا ما عارف تفسر نفسك يقول لك إزاي إله وعمل كذا وكذا بجد الله يعني إنسان لا يستطيع أن يفسر نفسه يتهم ربه لأنه لا يستطيع أن يفسر اوامر ربه ظلوما جهولا هذا الذي يلحد هذا الذي يكذب أمر ربه نفخ فيها الروح وروح من عند الله كلمة الله وروح منه بكلمة الله بأن الله قال كن فكان وكان أمرا مقضية المرأة حملت في احشائها ولد فيه روح قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصية راحت مكان بعيد الاولي كان مكانا ايه شرقية ولاحظ فانتبذت فانتبذت المرأة تكاد ان تهلك فجاءها وزع إيه ده؟ مرة دي شهور شهور الحمل مرة شهور الحمل على هذه المرة مكانا شيطية مكانا قصية من دونهم حجابه المرأة تكابد الأمر وحدها صابرة على يقين بأمر ربها ثابتة مستسلمة لأمر الله ابتلاء سهل ولا صعب صعب صعب جدا هتقول الناس ايه هتقول الناس العاديه ايه فضلا انها عابدة زاهده انك تتحط في موقف مش حاول تدفع فيه عن نفسك اي حاجه اي نوع من انواع الدفاع محدش هيصدق اصلا الامر خالق لمستوى البشر لا يقدر عليه بشر لو انت يعني في غاية حسن الظن بهذه المراه وهي معها طفل يوضيق جايبا لك بيه وهي لم تتزوج هتقول ايه اقصاك هتنتهي وتسكت وتقول ما علمت عليها الا خير وتسكت ماليش دعوه مش عايز اعرف ده يعني في غايه الورع والتقوى الباقي بقى هيقلب حكايات وصور وهيرفع و... ويحكي لك بقى قصص زي اللي زمان عمل مش عارف فين نزلت سوره من سوره القران باسم هذه المراه لتبرئ هذه المراه ليعلم الجميع انها مراه تقيه ثق انك ما دمت مع الله فانت في امان اختار ربنا اختار امر ربنا خليك واثق ان ربنا مش هيضيعك المرأة ماتت وعيسى تكلم وبنو اسرائيل مع انهم راوا معجزه غيد ايضا تكلموا في عيسى بن مريم وتكلموا في مريم ومرت مئات السنين حتى نزل القرآن يبرئ الأنبياء ويبرئ مريم ابنة عمران على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نتعلم نحن معاملة الله نتعلم شوف شوف ربنا كيف يحفظك كيف يرحمك كيف يدافع عنك إن المضم معاملة ربنا معاملة جميلة فعلا المرأة حملت وانتبذت من أليها مكانا قصية حتى جاءها وجع المخاض وجع الولادة لا طعام ولا شراب في مكان بعيد وإذا بها بجانب نخلة تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب ثم هي تفكر كيف ستواجه بني إسرائيل هي المرأة دي عملت في حياتها غلط دي المرأة من يوم متوالدت وهي اعاذتها أمها من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم أعيدها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ده من يومة عادت وهي عابدة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة المرأة كانت تجي لها كرامات عمرها كله في العبادة عمرها كله مع ركع السجود قانتة مطهرة مصطفى طهرك واصطفاك على نساء العالمين اكنتي لربك وتجدي وكعي مع الواقعين، ثم تبتلى هذا البلاء نعم يبتلى الصالحون اصلا إنسان صالح اللي تحطينه في البلاء ده يبتلى الصالحون يبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء كان بلاء حقيقة صعبة غير أن المرأة كانت مستسلمه لأمر الله صابرة فقبل الله سبحانه وتعالى عبادة هذه المرأة وقبل الله سبحانه وتعالى صبر هذه المرأة وجعلها وابنها آية للعالمين وآحق الله سبحانه وتعالى بأمة الصالحين وكانت هذه المضأة عنوان على العفة والطهارة، عنوان على الطهو والنقاء عنوان على العبادة وعلى حسن ظن بالله قال الله سبحانه وتعالى فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اقف عند هذا الحد لنكمل إن شاء الله في المره القادمه كلام هذه المراه وكيف تعاملت هذه المراه مع هذا البلاء وكيف ولد عيسى بن مريم هذا النبي الوجيه في الدنيا والاخره صاحب اكبر خمس عزائم عبر التاريخ كيف كانت ولادته آية للعالمين وكيف عبد عيسى عليه السلام ربه ونفذ اوامر ربه حتى رفع الله سبحانه وتعالى اليه اقول قولي هذا الله